الكائنات ضياءه أولد الغداء، فالكائنات ضياءه وفم الزمان تبث السم وث. الروح والملأ ملائك حوله يعين الروح الروح والملأ حوله للدين والدنيا به بشراء. الله ما شاء الله. والعوش يزهو والحظيرة تزدهي والعوش يذغو والحظيرة تزدهي والعوش يذغو والحظيرة تزدهي الله والممتغى <تصفيق> والصدر <تصفيق> والوحي يقطر ثفلا والوحي يقطر ثفلا الله الله والوحي يقطر ثفلا الله من سلسلاً الله يوسع عمرك يا شيخ الله الله يفتح عليك يا خير من جاء موجود الله الله, الله. الله. <متصفيق> <تصفيق> ي... الله يقول <تصفيق> امرك يا شيخ الله. الله. الله بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا